Book 2 82 82 Прошлый час <proshly> 2 الماضي 2 الماضي 2 Табе давелуся выклікаць хуткую дапамогу هل كان عليك أن تستدعي الاسعاف هل قد توجب عليك ان تستدعي الاسعاف تبيدا فيوسي выкликать доктора هل كان عليك أن تستدعي الطبيب هل قد توجب عليك ان تستدعي الطبيب تبيда влося هل كان عليك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 У вас ёсць адрас? У мяне ён толькі што быў. هل لديك العنوان؟ كان لا يزال معي منذ لحظات. هل لديك العنوان؟ كان لا يزال معي منذ لحظات. У вас ёсць карта горада? У мяне яна толькі што была. هل لديك خريطه المدينه؟ كانت لا تزال معي.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 ён знайшоў هل وجد الطريق لم يستطع ان يجد الطريق هل وجد الطريق لم يستطع ان يجد الطريق ён цябе зразумеў ён не мог هل فهمك لم يستطع أن يفهمني هل فهمت لم يستطيع ان يفهمني. لماذا لم تستطيع أن تأتي في الموعد؟ لماذا لم تستطيع أن تاتي في الموعد؟ لماذا لم تستطع ان تجد الطريق؟ لماذا لم تستطع ان تجد الطريق؟ چمو لماذا لم تستطع أن تفهمه؟ لماذا لم تستطع أن تفهمه؟ يا ني ماخلا لم استطع ان اتي في الموعد لانه لم يسير أي باس لم استطع ان اتي في الموعد. لانه لم يسير أي باص يا не могла знайсці шлях لم астаطع ان اجد الطريق لاني ما كان معي خريطه المدينة لم استطع ان اجد الطريق لاني ما كان معي خريطه المدينه я не могла яго зразумець бо музыка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 Мне довелося купить карту لقد كان علي أن أشتري خريطة المدينة. لقد توجب علي أن أشتري خريطة المدينة. Я была вынуждена لقد كان علي أن أطفئ الراديو. لقد توجب علي أن أطفئ الراديو.